ب سنتكلم م م الله ا ل ر ح الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي لله على وعلى آله رب محمد وصحبه الأجمعين ن س اليوم في سياق كلامنا على مباحث الصداق سنتكلم على موضوع ا ل م ف و ض ة وهي ا ل م ر أ ة التي تفوض أ م ر ه ا إ ل ى وليها أ و إ ل ى الزوج لأن تفوض إلى ل ا و ل ي أمرها ب أ ن ي ز و ج ه ا بلا مهر على ل ا مهر ت ف ص ي الذي ل سنذكره و ل المراج ي ي س أن ز و ج ه ا بلا بأن مهر ي ز و ج ه ان على أ لا مهر لها أبدا ولكنها تفوضه بأن يزوجها دون أن يذكر ان ل العقد م ه ر في د و أن يسميه ودون أ ن يشير إ ل ي ه ونحن ذكرنا في بداية كلامنا بداية الصداق في على ل أ ن ه ليس شرطا في ص ح ة عقد النكاح اذ يصح العقد بدون ذكر المهر و إ ن م ا تسن تسميته في العقد ت ف ع ل ا للنزاع والخلاف وقلنا إ ن المهر يثبت ل ل م ر أ ة إ م ا بالوطئ ب أ ن يطا الرجل زوجته و إ م ا بالموت ف إ ذ ا مات أ ح د ه م ا أ و وطئ الزوج فقد وجب عليه المهر و ج ب للمراه المهر إ م ا المسمى إ ذ ا كانا قد سميا المهر و إ م ا أ ن يدفع لها مهرا ل مثل على التقصير الذي ذكرناه في المباحث السابقه ة المفوضة وبحثنا عن لا في يخرج ذ تذكر هذا هذا ه لوليها مهر المهر المهر الدائرة كثيرا إلا المرأة بلا لا العقل معنا تقول ولكن في زوجني أي في ويصحف أن أن ليس يسقط ن ه ا ئ ي ا و إ ن ما ل ا ي س ق ر في ا ل م ه ر ويترتب ع ل ى هذا أمر مهم وهو ما إذا ف ل ق ه ا ا ل ز و ج ق ب ل أن ي د خ ل بها ل أ ن ا ل ط ل ا ق إن كان بعد ا ل د خ و ل ف ل ل ب ر ف ل ف ل ف ل ف ل ف ل ف ل ف ل ف ل ف ل ف ل ف ل ف ل و ل ف ل ا ل م ه ر قد سمي ف ل ا ن ص ف ا ل م ه ر ف إ ذ ا كان و ل ي ه ا قد زوجها ب ا ل ت ف و ي ل و ن ف ل ف ل ف ل ف ل ف أ و لم يتعرض له في العقد وبعد ذلك طلق الزوج ا ل م ر أ ة قبل أ ن ي ط أ ه ا قبل أ ن يدخل بها ففي هذه ا ل ح ا ل ة ماذا ت أ خ ذ ا ل م ر أ ة لو كان قد س م ا لها ل أ خ ذ ت النصف ولكنها ا ل آ ن لا ت أ خ ذ شيئا على ما سنذكره من تفصيل في هذا الموضوع هذه خلاصة موضوعي وهذا هو خلاصة المفوضة الأثر المترتب على التفويل موضوع قال إ م ا م النووي رحمه الله تعالى قالت رشيده ة زوجني بلا م ر تتعرض للمهر يعني في العقل لا زوجني بلا مهر فزوجها الوليد وتزويجه لها يكون على صورتين بما أ ن ه ا قالت له زوجني بلا مهر إلا إما على بالمهر لها وينفي المهر هذه الصورة قدرت يعقد هذه أن وينفي ولكنه إ م ا أن يعقد ه ا ولا ي ذ ر المهر أبدا لا ي ف ي و لا ك ن ه ل يتعرض له فهذه السوره الثانيه قالت لوليها زوجني بلا مهر فزوجها الولي و ن ف ى ا ل م ه ر أ و سكت عنه فهو تفويض صحيح ل أ ن ح ق ي ق ة التفويض شرعا في موضوع النكاح حقيقته إخلاء النتاح المهر عن وظاهر ق وقد د وجد هي تريد عدم ذكر المهر في وقد وجد هذا فهو تفويض هي المهر هذا في النتاح ذكر الضائع هذا الكلام من ا ل إ م ا م النووي رحمه الله انها لو قالت له زوجني ولم تقل له بلا مهر ما فوضته و إ ن م ا قالت له زوجني فقط ظاهر هذا الكلام أن هذا لا يكون تفويضاً يكون أن ليس مرادنا بالتفويض أ ن تفوضه بمعنى العام عند الناس ب أ ن يعقد لها لا هذا ليس هو المراد المراد بالتفويض بالصلاح ا ل آ ن أ ن تفوضه ب أ ن يعقد لها بلا مهر ف إ ذ ا قالت له زوجني ولم تذكر له بدون مهر قال هذا ليس بتفويض ل أ ن النكاح غالبا لا يعقد الا ويذكر معه المهر وبناء على ذلك اذا اطلقت المراه الاذن وقالت له زوجني فانه يحمل على الاعم الاغلب ويزوجها ه أنه و بالمهر وليس بلا مهر وقد نقل الامام الحرمين رحمه الله تعالى اتفق ا على هذا قال اتفق الأصحاب ف إ ن ه يجب عليه ان يزوجها بالمهر قال أ ن النكاح يعقد بالمهر غالبا فيحمل مطلق ا ل إ ذ ن ع ل ي و ك ل م ة ا ل إ م ا م إ ذ ا أ ص ل ق ت عندنا في الفقه ف إ ن ه ا تنصرف إ ل ى إ م ا م الحرمين رحمه الله تعالى وكذلك لو قال سيد أمت أراد أن يزوج للزوج زوجتكها بلا مهر فهو تفويض قال قال بلا أراد سيد صحيح أمت أن أمت مهر ليست التي هي قال وإنما هو الذي قال قال زوجتك بلا مهر لم يذكر المهر في العقد أو نفاه في ا ل ع قال د ق هذا تفويض صحيح والسبب في ذلك ان السيد هو المستحق لمهر الامه أ ر وأما إذا كانت تكن غير رشيدة إذا لم تكن رشيدة لم المرأة ف إ ن ه لا يصح تفويضها ل أ ن التفويض تبرع وهي ليست من أ ه ل التبرع ما يصح لها أ ن تتبرع وبناء على ذلك ف إ ن ه ا لو فوضت فانه لا يصح تفويضها فإذا التفوض جرى التفويض الصحيح ل أ ن قالت لو زوجني بلا مهر وصححنا تفويضها ب أ ن كانت ر ش ي د ة فالاظهر أ ن ه لا يجب على الزوج ل ل م ف و ض ة شيء لنفس العقد نفس العقد ما يوجب المهر ل أ ن العقد لو كان يوجب المهر لما ترتب على التفويض أ ي اثر ولما كانت له أ ي ه ف ا ئ د ة ف إ ذ ا عقد الولي ل ل م ر أ ة ا ل م ف و ض ة فالعقد صحيح ولا يترتب على هذا العقد أ ي شيء من المهر و ل أ ن ه لو وجب المهر بنفس العقد لوجب لو و المهر ا ل بنفس العقد لو وجب على ق د و وجب ع ل الزوج إ ذ ا طلقها قبل أ ن يمسها لوجب و عليه أ ن يدفع نصف المهر لها نصف مهر المثل مثلا ولكن هذا مخالف لقول الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النتاء ما لم جناح ما إن تمسوهن أ ولو تفرضوا ه ن فريضة م ع ه ن ط ل قلنا ت م معنى ذ ك أ ه معقود ع ل ي ه ان ولا ج العقد ع ي فريضة ك م طلقتم ما لم تمسوهن أو لهن فريضة فلو قلنا إن إن النساء تمسوهن لهن قلنا فلو ل تفرضوا أو يوجب المهر لكان متنافيا مع هذه ا ل آ ي ه ولوجب على الرجل ان يدفع نصف المهر ولما وجبت عليه المتعه على ا لها المتعة ولا يجب لها تجب المتعة يجب نصف المهر لان أ ن ه ل لا يثبت بالعقد شيء بالعقد ف إ وطئ المهر ز و وليها ولن ج عقد لها بناء ا على ل ت في و ل ووطئ الزوج ق ا ل الوطئ يثبت لها مهر المثل في ي ث ب ت ل ه الوضع مهر ا م ث ل حالة ل في ا يثبت في المثل مقابلة ب لها لأن المهر ل مهر ا وليس في م ق ا ب ل ة ا ل ع ق د فما دام قد استمتع بها ف إ ن ه يجب عليه ان يتبع لها مهر مثلها هذا إ ذ ا لم يسم لها الزوج شيئا يرتضي معها عليه و أ م ا إ ذ ا سمى لها شيئا فالواجب هو المسمى وليس مهر المثل المهم العقد لا شيئا الوطء والشيء الذي الوطء كما ذكرنا مرات إذا هناك فالواجب المثل حالة ولكن لم مسمى مهر يجبه هو أن أو يكن يجب يجب في كثيرة في الصداق الفاسد ا ل ولكن ا ج ب هو مهر ل و ما هو مهر مثل م ف و ض ة أ و كيف نعتبر مهر نعتبره م ر مثل مفوضة هل ن ع ت بحال ر ه ب العقد أ م ن ع ت ب ر ه ب ا ل ح ا ل ة ا ل ر ا ه ن ة التي وطئ بها ل أ ن ه قد يعقد اليوم ويتزوج بعد س ن ة ومهر مثلها اليوم شيء وبعد ا ل س ن ة شيء آ خ ر قال ويعتبر بحال العقد في ا ل أ ص ح ل أ ن ه المقتضي للوجوب بالوطء وبناء على ذلك ف إ ن ه يدفع لها مهر مثلها يوم عقد عليها وأما الضوابط فسيأتي أن سيأتي مهر المثل معنا في الفصل الثاني كيف نقدر مهر المثل ما هي التي يجب أن تتبع في تقدير مهر المثل سيأتي معنا في الفصل القادم الفصل الثاني التي الفصل هي نقدر تقدير الثاني في كيف في في يجب تتبع إ ن شاء الله إ ذ ا فوضت ا ل م ر أ ة وعقد لها و ل ي ه قلنا لا يجب بنفس العقد شيء ولكن هل معنى هذا أ ن المهر يسقط مطلقا قلنا لا ل أ ن المهر في م ق ا ب ل ة البضع وهذا لا يسقط بسبب التفويض و إ ن م ا يصح العقد بهذا التفويض ف إ ذ ا عقد قبل الوطء من حق ا ل م ر أ ة أ ن تطالب الزوج ب أ ن يفرض لها تقول له ا ل آ ن هي ز و ج ة ولم تسم شيئا في العقل ولكنها ا ل آ ن تريد نهرها فمن حقها أ ن تطالب ا ل ز و ج ة بالنهر ف إ ذ ا طالبته ف إ ن فرض لها واصطلحا فلا إ ش ك ا ل و أ م ا إ ذ ا لم يفرض لها فمن حقها أ ن ت ح ب ث نفسها عنه كما ذكرنا عند الكلام عند على المهر إ ذ ا كان قد سمي وامتنع الزوج من دفعه هي لم تفوض من اجل اسقاط عقد النكاح, عقد النكاح الآن تريد أن تطالب بالمهر طالبت الزوج إ دفعنا فلا ق ه نفسها حتى يفرض لها إما أن يفرض لها ما عليه وإما أن يفرض لها مهر لها ا إما ما يصطلحان وإما المفل فإذا أن أن أن تحبث حتى يفرض يفرض يفرض فرض لها قال لها المهر كذا وتراضيا عليه إ ل ا أ ن ه لم يدفعه لها عند ذلك ت أ ت ي معنا ا ل أ ح ك ا م ا ل س ا ب ق ة صار ك ا ل م ه ر المسمى ومن حق ا ل م ر أ ة أ ل ا تسلم نفسها في ح ا ل ة ا ل م ه ر المسمى حتى يدفعه الزوج ل ا وهنا بعد أ ن تراضيا على ما فرضه الزوج صار كالمسمى وبناء على ذلك فمن حقها أ ن تمتنع منه حتى يسلم إ ذ ا أ و ل ا تطالبه بالفرض ف إ ذ ا فرض من حقها أ ن تمتنع أ ي ض ا حتى يسلم ف إ ذ ا سلمت نفسها و إ ل ا فلا تجبر على تسليم نفسها ف إ ذ ا فرض لها الزوج فلفرضه ثلاث حالات إ م ا أ ن يفرض لها أ ك ث ر من مهر المثل واما إ م أن يفرض لها ه ر ل ل م م ث و إ ان أ يفرض لها أ ق ل من مهر المثل ف إ ذ ا فرض لها أكثر من مهر ن م المثل أو فرض لها مهر المثل فليس ر ض ه ا المثل مهر ل ف لها أ ن تطالبه بشيء وذلك ل أ ن ه م ا لو تشاحا في أ خ ل ت العقد عن المهر فليس من حقها أ ن تطالبه ب أ ك ث ر من مهر المثل يعني أحسن ح ا لانهم ت ه ا أ ت ط ا ل ب ب ه ر اصلا ل م لو اصطلحوا وفسد الصداق كما ذكرنا في الماضي لو سموا شيئا في العقد وكان فاسدا فلا ترجع إ ل ا إ ل ى مهر المثل ففي حالة فهي ف ف ي التكوير حالة باب أولى من في أ ح س ن حالاتها من حقها أ ن تطالبه بمهر مثل ولا يجوز لها أ ن تطالبه ب أ ك ث ر من مهر مثل ف إ ذ ا فرض لها أكثر من مهر ن م المثل فليس من حقها أ ن تمتنع بشيء وليس من حقها أ ن تقول لا أ ر ض ى ولا إ ش ك ا ل في هذا و أ م ا إ ذ ا فرض لها أ ق ل من مهر المثل وهي مفوضه ة ففي هذه ا ل ح ا ل ة يشترك رضاها ف إ ذ ا رضيت به فلها أ ن ترضى على أ ي شيء حتى ولو كان خاتما من حديث و أ م ا إ ذ ا لم ترضى ففي هذه ا ل ح ا ل ة يجب على الزوج أ ن يدفع لها مهر المثل أ و أ ن يزيد في المال حتى ي ت ر ا ض ي ولو لم يصل إ ل ى مهر مثلها فيشترط رضاها بما يفرضه الزوج ولكن لا يشترط علمها بقدر مهر مثل إ ذ ا فرض لها شيء لا بد أ ن ترضى و أ ن تعلمه أن تعلم ه ذ ا ا ل م ف ر ترضى و وأن و ض أ به م ا إ ذ ا لم يفرض ل أ ن أ ر ا د أ ن يدفع لها مهر المثل ففي هذه الحالة ما يشترط علمها ا مهر ففي يشترط هذه لقدر مثل ب أ ظ ه ر قولي الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه ل أ ن مهر المثل ليس بدلا عما يريد أ ن يفرضها له حتى نقول انها يشترط علمها بما يفرض لها ويصطلحها و إ م ا أ ن يدفع لها مهر المثل ف إ ن فرض لها فيشترط رضاها ويصطلحان على هذا المفروض و إ ل ا فمهر المثل أ ص ل قائم بذاته لا يشترط لا علمها ولا رضاها به ل أ ن هذا أ م ر يرجع إ ل ي ه الزوج في ا ل ح ا ل ة التي يقع بها التشاح ما بين الرجل وما بين ا ل م ر أ ة ويجوز بالتراضي ما بين الرجل وبين المراه فرض مؤجل يفرض لها شيء مؤجلا ينفعه لها بالمستقبل قال لا مانع من هذا في ح ا ل ة التراضي يصح كل شيء بعد وقته لها لو قالت لها سامحتك بالنهر لا مانع من هذا تراض ترجع التراضي نستطيع التشاح المهر يا لا مانع هذا حالة لا شيئا كل كلامنا هذا في حالة في في على له نقول كل أن أن نصف من قال يجوز له بالتراضي ان يقرض لها مؤجله ويجوز بالتراضي أن يفرض لها فوق مهر المفل ولو امتنع من الفرض قال انا ما افيض لك امتنع من الفرض او فرض لها الا انهما ت ن ز ع قالت وانا ما ارضى بهذا الفرض لان كان اقل من نهر المثل لم يتراضيا على, على هذا المفروض قال في هذه ا ل ح ا ل ة يرفع ا ل أ م ر إ ل ى القاضي ل أ ج ل أ ن يفصل في الخصومه ل أ وضع القاضي القاضي يفرض يرفع من الخصومة الأمر أن النقد أن أجل فصل إلى الحالة على عليه في وفي يجب المثل البلدي حالا مهر ويشترط هذه إذا بالقاضي مهر المثل يفرض ش ت ر بمقدار مهر ط به أن يكون ي ولا عالما المثل مهر م ه ث ل القاضي هكذا ا ا ر ت ج ا المثل امرأتين إلى امرأة كما سيأتي معنا في ضابطه لأن يختلف إلى سيأتي من مهر في بعد ل ل ي و ب ن ء على ذلك ي ف ر مهر ا ا ل ق ض مهر المثل ويشترط به قبل أ ن يفرض مهر المثل أ ن يكون عالما بهذا المهر ب أ ن ي س أ ل عنه ويتحرى ح ا لاننا ل وحال ل م ر أ ة ا ا ا س ل ذ ي س ي ق د ر ه بهم قلنا في ح ا ل ة التشاح يرجع الى م ه ر المثل ولذلك لم يذكره ا ل إ م ا م الرافعي هنا فقال ا ل ر ا ف ع لو امتنع الرجل من الفرض او ت ن ا ز ع في ه فرض القاضي نقد البلد حالا أ وحالا ا ل آ ن ي ف ر ض حالا وحالا الامام النووي رحمه الله تعالى اراد ل ل تعالى ه أ أ ن يزيد عليه بعض ا ل إ ي ض ا ح وليس استدراكا لما لم يذكره الرافعي أ ب د ا ل أ ن الرافعي ذكر قبل قليله مهرا ل م ل فإذا لم يدفع ر ج ل لم يفرض لها فرضا ف إ ن ه يجب أ ن يدفع لها مهرا ل مثل ولا يشترط علمها بقدره لكنه لما كرر هذه ا ل م س أ ل ة فيما إ ذ ا امتنع لم يفرض ا ل ه او فرض ه ولم ي ت ر ا ض ي قال يرفع ا ل أ م ر إ ل ى القاضي والقاضي يفرض حالا على الرجل شيئا ولم يذكر الامام الرافعي ما هو الذي يفرضه الرجل فربما تبادر إ ل ى ذهن بعض الناس أ ن ه ربما يفرض القاضي شيئا غير مهري المثل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى أراد أن الأمور أي الرافع استدراك عليه. ليس اعتراض وإنما زيادة بعض قال قلت ويفرض مهر مثل ويشترط علمه به أي علم القاضي به. أما مهر هذا زيادة الإمام وإنما زيادة قال القاضي أما المثل فهذا ما يبين عليه ليس بعض به به علمه على علم قلت مثل في شك أن لأنه الإمام الرافعي الله تعالى ل رحمه م حذفه ع قد و م من ا ل م م ومعلوم ا م ن ا ل ق و ا ا ع د ل س ا ق ة ا ل ت ي ذ ك ر ه الثانيه في ا ر مهر ج و ع إلى م ل عند ل ت ا ز ع لم يتعرض لها الإمام الرافعي نهائيا وهي علم القاضي بمهر المثل لأن مهر المثل يختلف من امرأة إلى مهر امرأة امرأة حالة, حالة حتى حالة إلى بالنسبة لعشرتها ربما يكون عند ا ل ع ش ي ر ة عرف معين في ط ب ي ع ة م ه ر المثل من إ ن ق ا ص ه لبعض الناس وزيادته لبعض الناس وإنقاصه من اجل بعض المواصفات, أو زيادته من أجل بعض المواصفات لا بد للقاضي أ ن يعرف هذه الامور أ م و و ر ل إ ا الرافع المسألة فزيادة الإمام ا م لم ل يتعرض بهذه ن و ي ح م ه الله تعالى لا ضرورية جدا حتى لا يتبادر إ ل ى ذهن بعض الناس أ ن القاضي من حقه أ ن يفرض مهر المثل أ ي مثل او م ر أ ة النساء ولكن مهر اي م امراه مثل ل م أ في ا ا من ه ا ل ا ن س ا أن القاضي عالما الأمر بهذا أعلم وهذه من ز ي ا د ا ت ا ل إ م ا م النووي في المنهاج على الرافعي في المحرر فلو أ ن إ ن س ا ن ا اجنبيا جاء وقال اخي أ ن ا أ ق ط ع ا ل خ ص و م ة و أ ف ر ض من نفسي المال قال ما يصح و لا يصح فرض أ ج ن ب ي ا من ماله بدون إذن اذن ل ز و ج إ ا أ ذ الزوج فلا مانع وأما من غير إذن الزوج فيريك أن يفرض من ماله فإذا فرض الزوج فرضا الزوج للأجنبي ماله مانع وأما الزوج صحيحا من من إذن أن غير وارتضى مع ا ل م ر أ ة عليه قال يصير في هذه ا ل ح ا ل ة كالمسمى في العقد ويصير الفرق بين التفويض وبين العقد الذي يذكر فيه المهر أ ن هذه ا ل ف ت ر ة لم يذكر فيها مهر لو ص ل ق خلالها يترتب عليه ا ل أ ث ر الذي ذكرناه في أ و ل هذا الدرس وإلا يعود الآن بعد الحرب لم المرأة المفوضة ناس أي فرق ما بين بعد فرق وغير أي المفوضة ويصير المفروض و و ض ة ي ي ص ا ل م ف ر كالمسمى فيتشطر بطلاق قبل وطئ بعد الفرض إذا طلقها ما عد يقال إ ن ه ا م ف و ض ة ولا يلزم بالطلاق شيء ن ق ل لا م دامت قد فرضت صار الفرض كالمسمى ف إ ذ ا طلقت فيجب عليه أن عليك أ ن تدفع ن ص ف هذا الذي فرضته ولو طلق قبل فرض و و قبل الفرض أو ض ئ عند ذلك لا يجب لها شيء ل أ ن الله تعالى ما أ و ج ب لها إ ل ا البتعه ولا جناح عليكم إ ن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أ و ت ف ر ض و لهن فريضه ومتعوهن ولو ف ل ق قبل فرض ووطئ فلا س ط ر ه وهذا هو ثمره الخلاف ما بين المفوضه وما بين غير المفوضه ذ ا خلافي ولا التفوض هو ثمرة خلافي فقط ولا ثمرة أخرى لمسألة أخرى فقط ل أ ن ن ا ذكرنا نحن أ ن العقد يصح بدون ذكر ا ل م ا ر ف ي ه فذكر ا ل م ه ر ليس شرطا ً في ص ح ة النساء والفرق بين ا ل م ف و ض ة وغيرها أ ن غير ا ل م ف و ض ة بالعقد إ م ا أ ن يجب لها المسمى واما إ م أن يجب لها ه ر ل ل م م ث و إ ان أ يجب لها مهر المثل هذا لا شك فيه هذه هذه نتلوليها تزوجها لم بالزواج بلسك مفوضة تكن العقد إ م ا أ ن ي ت ب ت لها المسمى و إ م ا أ ن ي ت ب ت لها ب ه ر المثل فلو طلقها الزوج قبل الوطء ف إ ن ه ا يجب لها شطر المسمى أ ولكن شطر مهر ا م ث ل ل و ا ل م ف و ض ة لو طلقها زوجها قبل أ ن يمسها فلا, فلا يجب لها شيء هذا هو الفرق ما بين ا ل م ف و ض ة وما بين غير ا ل م ف و ض ة ل أ ن ا ل م ف و ض ة بعقد ما مات او ماتت قبل أ ن يفرض ط أ أو قبل أن قبل ي ويصطلحا ل أ ن ه لو فرض و ص ط ل ح ا ما ع ا في إ ش ك ا ل قال المفروض كالمسمى ولو وطئ فلا شك في ثبوت مهر مثل لكنه مات قبل أ ن ي ط أ ولم يفرض شيئا هنا اختلف ا ل إ م ا م الرافعي و ا ل إ م ا م النووي رحمهما الله ا ف ل تعالى قال لم يجب مهر مثل وما فرض ولا وما لم مثل مهر يجب فرض وطئ إ م الرافع قال هذه م ف و ض ة وما دامت م ف و ض ة فلا يجب لها مهر مثل ا نهائيا مثل الطلاق كما لو أ ن ه ا طلقت هل يجب لها شيء قلنا إ ذ ا طلقت قبل الفرض أ و قبل الوقت لا يجب لها شيء ل أ ن ه ا م ف و ض ة الرافع قال انا اقيس ح ا ل ة الموت على ح ا ل ة الطلاق ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى قال فهو في هذا قال قلت ا ل أ ظ ه ر وجوبه والله أ ع ل م لماذا لان م م يرحمه الموت ل تعالى قال لأن ل ه ا أ ص ل اصلا الموت أ ي ج ب المهر بغض النظر عن كونها م ف و ض ة أ و ليست م ف و ض ة وقد تكلمنا على هذا عند الكلام على الصداق متى يجب ويستقر عن كونها مفوضه او غير مفوضه ولذلك النووي قال الإمام النووي رحمه الله قلت الأظهر وزوبه قياسا على إيش؟ قال قال لو يجب المهر ه ن ا لا وهي مفوضة يجب عليه ذلك إذا يجب عليه المهر لا قال المهر قال عليه عليه كذلك يجب وهي يجب أم مفوضة مات ف إذا إ ن ه عليه يجب ل ا من ه ر و ي ي ب ن ه م اول في ف حالة ا ل ت ي ض و ح ا ة عدم التفويض قلت و و أظهر ج بحث ه والله أعلم ن ن من أول ب ح الصداق إ ل ى ا ل آ ن ونحن نتكلم عن م ه ر المثل قلنا ان ق ا ع د ة م ط ل د ة يرجع إ ل ي ه ا في كل ح ا ل ة يفسد فيها المسمى أ و في ح ا ل ة التفويض لكن ما هو مهر المثل في هذا الفصل يتكلم ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى على مهر المثل قال مهر المثل ما ه ر ل ل م ما ث يرغب به في مثلها يعني ما يفع لمثل هذه المرأة ما هو ركنه الأعظم الضابق نسب النسب قال لوقوع التفاخر به قال فيراعى, كيف نضبطه؟ قال فيراعى اقرب ل فيراعى أ من تنسب إ ل ى من تنسب إ ل ي ه هذه ا ل م ر أ ة التي نريد أ ن نفرض لها مهر المثل لان زوجها وليها كيف نضبط مهر ا ل م ث ل قال نراعي أ ق ر ب ا م ر أ ة إ ل ى هذا الولي أ و إ ل ى هذا الذي تنسب إ ل ي ه نراعي أقرب امرأة إ ل ى هذا الذي تنسب إ ل ي ه هذه ا ل م ر أ ة التي نريد لها مهر الاذن أ ق ر ب ا م ر أ ة إ ل ى هذا الذي تنسب إ ل ي ه نرى أ ق ر ب ا م ر أ ة إ ل ى أ ب ي ه ا أ و نرى أ ق ر ب ا م ر أ ت ي ن إ ل ى جدها من هي اقرب ا م ر أ ة وما هو مقدار م ا ر ه ا الذي تزوجت به على المواصفات التي سنذكرها فنقدر مهر هذه ا ل م ر أ ة بمهر تلك ا ل م ر أ ة قال فيراعى في تلك ا ل م ر أ ة المطلوب مهر مثلها أ ق ر ب من تنسب من نساء ا ل ع ص ب ة إ ل ى من تنسب إ ل ي ه هذه المراه أ ة ل سالأخت أخت نعى ذ المذكوره ا ذ ي إليه تنسب ك تزوجت ونقدر مهر ه ه بأخته المرأة ا ل ب وبنت ن ت الأخ والعمة وبنت العمة أ و ق ب ن من أقرب النساء أقرب إ ل ى من تنسب إ ل ي ه ا ل م ر أ ة قالوا أ خ ت لابوين أ خ ت من تنسب إ ل ي ه لابوين ثم أ خ ت ه لاب ثم بنات أ خ لابوين ثم لاب ن ثم ع م ا ت كذلك لابوين ثم لاب ن وبنات ع د ذلك ب العم لابوين ثم لاب ن وكذلك بنات أ و ل ا د العم على هذا التركيز هذا كان فننظر كم الأبوين مقدار مهر أ خ ت ه فنقدر مهر هذه ا ل م ر أ ة لمهر أ خ ت ه ف إ ذ ا فقدت الاخت ننظر إ ل ى بنات اخيه ل أ بنات أ خ كم كان مهر ا ل و ح ي د ة منهن فنقدر مهر هذه المرأة لمهر بنات أ خ ت ه ف إ ن فقدنا نرجع إ ل ى ا ل ع م ا ت ثم إ ل ى ب ق ي ة النساء ا ل ت ي ذكرناهن على التمثيل هذا ف إ ن فقد نساء ا ل ع ص ب ة ليس لمن تنسب إ ل ي ه نساء نستطيع أ ن نقدر المهر بهن أ و لم ي ن ت ح ن كان له نساء من ا ل ع ص ب ة ولكنهن لم ي ن ت ح ن أ و ن ت ح ن ولكن جهل مهرهن ماذا نعمل في هذه ا ل ح ا ل ة قال عند ذلك لا يقدر بالعصبات وعندما فنقر بالأرحام يقدر فن ف ن قال ي س هذه م ر لأقرب ر أ أ ة ح الامام م ذ ك ل ل قال ل ر ج ا إ الماوردي رحمه الله تعالى يقدم من نساء أ ر ح ا م ا ل أ م كم كان مهر أ م ه فيقدر مهر ا ل م ر أ ة به ثم الجدات ثم الخالات ثم بنات ا ل أ خ و ا ت ثم بنات ا ل أ خ و ا ن على تفصيل دقيق لا داعي ل ل إ س ه ا ل فيه يذكره الفقهاء عند تعارض بعض هذه الصور مع بعضها ا ل آ خ ر ولكن لنفرض أ ن ا ل أ خ ت حينما تزوجت كان مهرها ع ش ر ة آ ل ا ف دينار ولكن كان عمرها عشرين س ن ة وهذه التي تتزوج الان آ ن بنفس وحيحي ل ولكن عمرها قد بلغ أربعين سنة. هل تأخذ مهر بنت العشرين؟ قال لا ل ن أربعين سنة بنت نحن س ب عمرها مهر ا قد تأخذ آ نستطيع أ ن نضع هذه الضوابط إ ذ ا اتووا من كل وجه ولكن لو وجدت بعض الفوارق فلابد أ ن تراعى هذه ا ل ف و ا ر ق فقال الامام النووي رحمه الله تعالى ويعتبر مع ما تقدم سن وعفة هذه تراعى وعقل وجمال ويتار وهذه وهذه تستويان التوتى غنية فقيرة في مع تراعى عصر تقدم ما ما سن هذه هل من ا ل ع ص و ر ما استوتى نهائيا و ف ص ا ح ة هل تستوي ا ل ف ص ي ح ة مع ا ل ع ج ي ة ما تستويان النسب واحد ولكن ما ت س ت و ي ا هناك فوارق بين المراه أ ة و ل السن لا نستوي الصغيرة بل كبيرة وكذلك العفة والعقل لا نستوي العاقلة ل م ر فيعتبر كبيرة أ ة ف نستوي نستوي ي ب ا س ا والعفه ق و ل ت ت ا فيما و ت ي ب ن ا وكذلك الجمال واليسار و ا ل ف ص ا ح ة و ا ل ب ك ا ر ة و ا ل ث ي و ب ة واحده ك ر و ا ل ث ا ن ي ة كيد هل تستويان قال وما اختلف به غرض ننظر الغرض إلى يختلف ما به كالعلم والشرف ل أ ن المهور ة تختلف باختلاف هذه الصفات وبناء على ذلك فلا بد أ ن ن ر ا ع ي قال فان اختصت اي انفردت و ا ح د ة منهن بصفة بفضل ص ة ب ف او نقص زيده او نقص اذا كانت صفتها ز ا ئ د ة زيده في المهر و اذا كانت زيده في المهر عن مهر مثلها بما يتناسب مع الغرض واذا نقصت صفتها نقص من مهر م ث ل م ن مهر م ث ل الذي ادفع ل ل م ر أ ة التي نريد ان نقدرها بها ف إ ن اختصت بفضل أ و نقص زيد أ و نقص لائق بحال ا ل ب م ا يتناسب مع أ حال ا ل م ر أ ة التي نريد تقدير مهرها فإذا ملكت صفة صفة الصفة الصفة وإن هذه هذه كمال زائدة عن صفة التي قدرناها بها يزاد لها بما يناسب هذه الصفة وإن نقصت نقصنا من مهر المثل ما يناسب هذه الصفة طيب هناك بعض الحالات ملكت من مهر تلك لقدر نقصت عن بعض طيب ليست ذ ا ت ي ة ل ي س ت صفات و إ ن م ا هي حالات تمر على المراه أ ة ل ت ي نريد أن نقدر ب التي وعندما أراد ي ه نزوجها ا أن ل نريد أ ن نقدر لها كان مهرها عشرة آلاف دينار. زوجها وليها ولكنها سامحة قالت أنا أرضى آلاف. مهرها زوجها كان دينار وعندما سامحة أنا عشرة أرضى بها خ م م س ة آلاف ر ه كان آلاف دينار عشرة وهكذا زوج كل بناته إ ل ا انه لما زوج واحده ة منهن ولما ا ي ه ل زوج, زوج اخته التي نريد أن نقدر هذه بها قال ب ه ان ارض بخمسه الاف فزوجها بخمسه هذه الاف نحن ما ننظر إلى م س الى م ح ت مهرها الذي كانت تستحقه لو أ ر ا د ت أ ن ت أ خ ذ ه كاملا ما هو م ق د ا ر ه ع ش ر ة آ ل ا ف إ ذ ا من حق هذه أ ن ت أ خ ذ ع ش ر ة آ ل ا ف ف إ ذ ا سامحت تلك ب خ م س ة آ ل ا ف هل ن ف ر ض على هذه أ ن تسامع قال لا ولو سامحت و ا ح د ة لم تجب موافقتها هذه س و ر ة ح ا ل ة من الحالات ح ا ل ة أ خ ر ى حينما أ ر ا د أ ن يزوج ا ل أ ب م ث ل ا أو اخته ل أ أ خ الذي خطبها كان من أ ب ن ا ء ا ل ع ش ي ر ة أ و من أ ب ن ا ء ا ل ع م و م ة خطبها ابن عمها ي التخفيض يأخذ آلاف آلاف يجب التي نريد يخفض ه هل هذه المهر لها المهر ا وكانوا تعارفوا لابن العم بدلا آلاف آلاف تسامح كذلك من أن أن نقدر أن أن نعم قد على عشرة على خمسة مثلها إذا ج ء مثل من خفض ا ل م من ه ر أ ج ل لمن ه قدر ا ل م ه ر ب ه ا ي ج ب أ ن نخفض م ن ه ذ ذ ه يعني إ ا جاء ابن عمي وكان عرفهم ه ن ان ك أ يسامحوا الرجل من ا ل ع ش ي ر ة أ و من بني ا ل ع م و م ة مثلا أن يخفض له من المهر فكذلك يجب خ ف فكذلك ض له المهر من ي على هذه أ ن يخفض من مهرها مثلما خفض من مهر ت ل ر ج ل ب أ ن كان ابن عمه او كان من ا ل ع ش ي ر ة وهذا ليس م خ ص و ر ا ب ا ل ع ش ي ر ة أ و ب أ ب ن ا ء العمومه ة وكذلك إذا ا ج ء م المهر جاءهم عالم المهر لعلمه وكذلك هذه إذا جاءها شريف فإذا كان مهر مثلها كذا فإنه يخفض منه شيء لشرفه شريف يخفض فخفضوا فخفضوا فكذلك فإذا فإنه خفضا أو إذا جاءها كان هذه كذا مثل من مهر تلك للعالم أ و للشريف أ و لرجل ا ل ع ش ي ر ة أ و لابن العم أ و ل ل إ ن س ا ن الذي تعارفوا فيما بينهم على التخفيض له هذا ما يراعى المثل عندنا بعض الصور في تقدير يذكر إذا نكح نتاحا فاسدا ووطئ بهذا النكاح ومنها ما اذا وطئ وطئ شبهه كان ظن المراه امته او زوجته فوطئها ثم تبين انها ليست زوجه ولا امس ومنها ما لو اكرهت امراه على الزنا وزنى بها والعياذ بالله كذلك يجب علي ان يدفع لها مهر المثل ولكن اذا تكررت هذه الافعال ل أ ن وطئ في وطئ ا ل ش ب ه ة أ ك ث ر من م ر ة و إ ذ ا وطئ في النكاح الفاسد أ ك ث ر من م ر ة أ و ز ن ى ب ا ل م غ ص و ب ة أ و ا ل م ك ر ه ة على الدين أ ك ث ر من م ر ة هل يجب عليه مهر مثل واحد وتتداخل هذه ا ل أ م و ر كما لو ز ن ى مرارا وبعد ذلك اكتشفنا حاله أ و أ ق ر و أ ر د ن ا أ ن نقيم عليه الحد وكان هذا نقيم عليه حدا ام حدودا يقيم ولكن الحدود والعداد لها أحوال متعددة في تداخلها بعضها متعددة مع بعض ت في س ن المهر هل يتعدد أ م ت ت د ا خ ل تلك الوطات ويجب عليه مهر واحد قال يختلف هذا باختلاف المرأة التي وطئت والتي يختلف لها وطئت مهر وجب المثل قال وفي وطئ نكاح فاسد مهر مثل يوم الوطئ ط إذا كان النكاح فاسدا يوم و ه ا فان ا ماذا يجب للمرأة يجب لها مهر مثل تكرر تكرر الوطئ وطئها أ ك ث ر من م ر ة في نكاح فاسد يجب عليه مهر واحد ل أ ن هناك ش ب ه ة وهي النكاء الفاتن ر يجب عليه ه م ولكن ا ح د و كيف يدفعه قال واحدة لو وطئ مرة م يدفع ر تكرر شهر مهر مثل يوم ولا مشكلة وأما إذا تكرر وطئها اليوم مثل الوطء ولا الوطء لها كيف يدفع وطئها ووطئها ووطئها أسبوع إذا غدا ووضعها بعد بعد ومهر مثلها اليوم يقدر بكذا وبعد س ن ة أ و بعد شهر يقدر بمقدار أ ع ل ى وربما ارتفع في الوسط وانخفض في النهايه ة قال ل يجب ي ع سبعمائة د يجب ن ا ر قال ي علي ان فعلها أ ل ف ا و خ م س م ا ئ ة دينار أ ع ل ى مقدار وصل إ ل ي ه المهر في حالات الوسط ولكنه يلزمه مهر مثل واحد هنا أ م و ر زادها ا ل إ م ا م النووي للصور التي ذكرتها لكم والتي يمكن أ ن يقع فيها الوسط و ي ج ب مهر مثل لم يتعرض لها الامام إ م ل ل ر ا ا ف ع إ الرافعي م ا لن ت ع ر ض إ ل ا لهذه ا ل ح ا ل ة بما إذا مكح نكاحا مكح فزاد ا ا د ووطئا فإنه ي ل م مهر مثل ه و إ ذ تكرر منه فإنه يلزمه فإنه الوطئ أعلى ق ر مهر المثل في حالات جميعها فزاد الامام م ث ل في ح ل الوطئ ا ت ج ي ع ه فجاد ا ل إ النووي م ا أ ح ك ا م ب ق ي ة الصوره ذ س ب ت ه ا لكم فقال قلت ولو تكرر وطء ب ش ب ه ة و ا ح د ة فمهر كان ظن ا ل م ر أ ة زوجته ولكنها ليست في ز و ج ة لو تكرر الوطء فيجب عليه مهر واحد ف إ ن تعدد جنس الشبهه كأن و ط ئ ا ب ن كان ح فاسل ظ أن النكاح الفاسل يبحث إلى وطئها و ط بنكاح فاسد وجب عليه المهر ثم فرق بينهما بعد أ ن فرق بينهما جاء إ ل ى البيت فظنها أ م ت فوطئها م ر ة ثانيه ة قال ل يجب ي ع مهر ثاني في هذه ا ل ح ا ل ة ل أ ن ه ت ع د د أ س ب ا ب المهر فيتعدد المهر ف إ ن تعدد الجنس وتعدد المهر ولو كرر و ف ا م غ ص و ب ة أ و م ك ر ه ة على زنا تكرر المهر في كل و ط ا ء يلزمه مهر مثل وأما والعياذ ويكونوا على أشياء أخرى أو لم لم التي الزنا فلا تطالب بهذا بالله اصطلحوا على على يصطلحوا فلا تطالب تكره قد و أ م ا المكره على الزنا ف إ ن ه ا سوف تطالب بحقها فيجب عليه مهر مثل في كل م ر ة وطئها فيها ولو تكرر وطء الأبي قلنا على الولد وقلنا الأب مملوكة يلزمه الحد قلنا بالشبهة تكرر ملك اعفاف إذا ابنه ما أبيه يجب نحن ماذا وطئ ربما ملك ظن لقول النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ت ومالك ل أ ب ي ك فوطئ أ م ه ابنه بناء على هذا الظن وطئ شبهه قال ولو تكرر وطئ الاخره وطئها اكثر من مره في كل يوم ي ط أ امه ابنه وتكرر منه الوطء لو تكرر الأبي والشريك والشريك حالة الشركة الأمى وطئ يجوز تكرر اثنان عندهما أمى والشريك وفي حالة في في ه لكن لو ظن أ ح د الشريكين أ ن من حقه ان ي ط ا ه فكلما راها وطئها بناء على هذا الظن الخاطئ وكذلك السيد كاتب امته وإذا كاتب السيد أ ة ما يجوز ل أن يطأها لأنها الأمة أخرى أنها أن وأن معنى الحرة من معنى من بمعنى نفسها كانت في في تستطيع جهة جهة صارت الحرة وما زالت كما لما زالت الرق ترجع تعزز أمة عوقة قائمة حقه بها فظن السيد أنه إذا أمت من كاتب أنه فظن ف أن ل يطأ وفي ط تكرر منه الوطئ قال في كل ل هذه ا ح ا ل ا تكرار في حالة ت الوطء من الاب لامث ابنه التي لم يهبها له وكذلك في حاله وقت الامث المشتركه من قبل احد الشريكين وفي حاله وقت المكاتب امته التي كاتباه أ و كان م ر ة و ا ح د ة يجب عليه مهر مثل واحد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم